قوله ولا تفرقوا فما هي أسباب الفرق أو الاختلاف نعم ترك العبد ما أمر الله به واحد والبغي بينهم تنافس في الدنيا واختلاف من ذلك الناس أحسنت وأفهم الناس تعصب للآراء أحسنت نعم حزبية وغيرا من هذه الأشياء والأهواء المتشعبة فهذه بعض أسباب الفرق والاختلاف التي بسببها حصل ما حصل من فت العبد في الأمة وإضعاف الأمة ووهن الأمة كل ذلك بسبب اقتراف هذه الأسباب والتنازع الذي قد أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعه تفشل تذهب لي حكم فما هو الذي يحسم مادة هذا الاختلاف هذه الفرقة تناحر ما هو الذي يحسم هذه المادة نعم أحسنت الاعتصام بحبل الله والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول فهذا الذي يحسم مادة الخلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين عضوا عليها بالنواجد عقب قوله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي هذا الذي يحسم مادة الاختلاف والفرقة الاعتصام والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عند حصول شيء من ذلك بسم الله قولوا واعتصموا بحبل الله جميعا هل له مراد في السنة هل له مراد في السنة نعم احسن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله هذا الشاهد ثم قال أن تناصحوا من ولى الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرت السؤال وما أكثر قيل وقال نعم حديث العربة عن طريقه هذا الإشارة لكن هذا بالنص وأن تعتصم بحبل الله جميعا في نص الآية هذه كلها أمور عظيمة توحيد صام بحبل الله مناصحة ولا أمور المسلمين وهكذا البعد عن هذه المساقط أسباب مساخط الله سبحانه وتعالى قيل وقال وإضاعة المال وكثر السؤال كل هذا حاصل بس الله عافي والسلام قيل وقال ما اكترى أبو جالس العقد قيل وقال ولا صلاة على رسول فيها يطوموا كأنهم قاموا على جيفة حمار تكون عليهم حسرة وطيرة يوم القيامة كما قيل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهدايان من قيل وقال فأقلل من نقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي صحيح نقاء الناس في الأسياسة وقلام فارق قصفة قلوب ما تدري متى ينتهي المجلس الذي تجتمع مع بعض العوام فيه ما تدري تمنى أنه ينتهي بأسرع وقت نجل تقوم وهو يخرج يدخل في موضوع ويخرج من موضوع وكل هوس وكأنه سيحل قضية العالم كأن العالم على ظهره ويريد حل القضايا هذه.فعل هذا هذا البيت يمين نقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالي فأقل من نقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله.أما لهذا هذا الخير أخذ العلوم أخذ الفوائد أو إصلاح الناس أمر معروف ناعم وقريب خالطهم بقدر الحاجة التي يستفيد منها منك وتستفيد منهم. والإكثار من خالطتهم أسود قلوب وليس هذا فيه منافان قول عليه الصلاة والسلام الذي خالط الناس واصبر على أذاهم على خير لا أبدا خالط الناس في هذا الباب الذي شير صلاح الحال الأمر معروف أنه عن منكر يحضر معهم جمع الجماعات يحضر معهم الصلوات وكل ما فيه خير عليه هذا مخالط مطلوبة فهذا خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى. لكن مخالط الناس المعاصي، فهذا لا يجوز. فإن رسول الله ذكر بعض الأزمن التي يحصل فيها ما يحصل من شر، وأمر بالعزلة فيها، أمر بالعزلة فيها بالاعتزال. لذلك حتى لا يحصل ضرر على هذا الخير، وعلى هذا الدين الصين. أمره بالعزلة، والعزلة مكروبة في كل زمان. ولكنها تختلف في زمان تكون عزلة مطلقة كاملة يذهب من شعاب الجبال يعبد الله عند فساد الناس تماما وعزلة عن المعاصي وهذه كل زمان مطلوبة بكل زمان مطلوبة عزلة عن المعاصي مع خلطة الجمع والجماعات والتذكير والإرشاد والتوجيه والرفق بهم وفيهم خير هؤلاء الذين يخالطون ويصبر عليهم المخالط فبإذن الله يثمر لكن إذا الناس تماما ولا يقبلون خيرا ولا يقبلون حقا ولا نصحا وصار بهم فتك بأدعاة الله سبحانه وتعالى وحنق عليهم فإذا اعتزل الشخص من الشعاب يعمد الله فيه فهذا لا بس كان يسيطر الأرفاض عن البلاد سيطر الأرفاض عن البلاد ونص الله لا يمكنهم ويبثون الشر من الرفض ويظيمون الناس عن الباطل وهنا الله اعتزل شخص بشعب من الشعاب ليسلم له دينه هذا على خير وأما الآن ما يصلح يذهب بشعب من الشعاب والناس على خير والله فيهم خير علىهم عاصي موجود لكن فيهم خير يقبلون النصح يقبلون التوجيه ويقبلون الإرشاد يحبون دعوة أهل السنة يحبون المصنحين الصالحين ويذهب إلى شعب من الشعاب ترك الساحة لمن ترك الساحة الباطن يدعونهم هذا لا يصلح أما عزلة المعاصي والبعد عن معاصي الناس هذا أمر مطلوب قال رحمه الله قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم هذا تذكير وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه كان بينهم حروب كثيرة وطاحنات عظيمة جاءت بها السنة ببيانها والقرآن أشار إلى ذلك كان بينهم عداوة شديدة وضغائن وإحن وشر عظيم بين الأوسل والخزرج وقعت بينهم وقائع حصلت فيها مقاتل تاريخية سطرها التاريخ وذكرها التاريخ فجاء الإسلام فدخل فيه من دخل في هذا الإسلام امتنى الله سبحانه وتعالى عليه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتآخوا فيما بينهم وتواصلوا وصاروا على قلب رجل واحد في نصرة هذا الدين متعاضدين متعاونين قائمين بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الجهاد في سبيل الله جل وعلا فذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا عليه وبما هم عليه بعد ذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم هذا الذي كنتم عليه قبل انظروا ما كنتم عليه الآن بعد أن جاء هذا الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعكم الله به كما قال عليه الصلاة والسلام ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ذلك يذكرهم بنعمة الله جنوا عنهم الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي وكنتم عامه فقراء فاغناكم الله بي لذلك اذكرهم بهذه الامور هم يقولون في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله امن الله ورسوله امن كلما قام شيئا قالوا الله ورسوله امن يعترفون بالمنه لمسليها ولمعطيها وهو الله سبحانه وتعالى وحده وحده تن عليهم سبحانه بهذا النبي الكريم فالمن له جل وعلا ورسول الله سبب من الأسباب في هذه المنة العظيمة التي من عند الله جل وعلا فجمعهم الله برسول الله فصاروا أقوى ما يكونون وهزم الله بهم أعداء الإسلام وفتح بهم البلدان وحصل خير الكثير بالأصل خزرجة مع المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فالله أيد نبيه بهؤلاء الرجال كما قال سبحانه وكذلك ألف بين قلوبهم جن وعلا وصار كما سمعت على قلب الرجل واحد هو الذي أيدت بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هذه من عظيمة أيد الله محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين وألف بين قلوبه لأنه لا يحصل يا أخوان الخير والنصر النصرة أو النصرة إلا الاجتماع. فإذا حصل اجتماع وأنفع على الخير انتصر الخير وانتشر الخير وإذا حصل تفرط ضعف الخير وضعف أهله فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب عليهم والله هنا يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم إشارة أنه لا يحصل قوة للدين إلا بالتأنيف بين القلوب أولا والاجتماع اجتمع الكلمة على شيء واحد فهو لا يحصل قوة يحصل من رأي هذه القوة نصر له منتشار عظيم وهذا ما حصل في زمن الصحابة ملتفت بعضهم إلى بعض وإنما كان الهدف واحد مرمى واحد والسهام توجه إلى مرمى واحد لما دخل المنافقون قالت لهم الله بعد ذلك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دسو وقوي لهم شان صار لهم شان حصل ما حصل من فتح الإسلام وإلا في عهد رسول الله مستطاع ولا في عهد عمر ولا عهد صديق لما أرادوا يقوم يقوموا قامعهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخمت فتنتهم ولا استطاعوا أن يقوموا بعدها ثم جاء عهد عمر كذلك أيضا وهو يمشي بذرته رضي الله تعالى. ما علم منافق يرفع رأسه إنه خبطه. وهاكذا أيضا استغلوا بعد ذلك في العهد الآخر. قاموا وانتعشوا وجمعوا من جمعوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى. وحصل ما حصل بعد ذلك. وإنا والله مصدع في عهد رسول الله. لما برز ذو الفيصل أهانه رسول الله. صلى الله عليه وسلم وبين ما هو عليه من الشر والعياد بالله زجره جدا. من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله وحذر منه أن سيخرج من ضئط هذا الفاجر وناس تحتقلون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقيامكم عند قيامهم فحذر منه جل أمرهم تماما أحداث أسنان وذكرهم بأوصاف طبيحة عليه الصلاة والسلام تقبيح نشأنهم وتنفير عن هديهم وسبيلهم فجلهم عليه الصلاة والسلام وهم في مهدهم برز ذلك القرن قرن بالخويصرة فقمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية وصفه الاصطحابة وصفا دقيقا جنينا مع أصحاب الذين بعدهم بعده قدر الله ما شاء فعله حصل ما حصل بعد ذلك من أولئك المنافقين خوارج غيرهم فالتذكير بالنعم أمر مهم حتى لا يغفل الناس عنها حتى لا يغفل الناس عنها يجب على الدعاة تذكير الناس بنعم الله سبحانه وتعالى حتى لا يغفلوا عنها وهذا سبيل المؤمنين وسبيل الأنبياء قبل ذلك فما من نبي إلا يذكر قومه بنعم الله سبحانه وتعالى من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الأمم بهذه النعم وموسى يقول يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين هذا أمر مهم ستذكير النعم فإنه من أسباب معرفتها وإذا عرفها شخص عظمها وإذا عظمها ذكر الله سبحانه وتعالى مسليها وعرف الله جل وعلا بها أما الغفل عنها هذا ربما يحصل ضرر به على الناس يحصل به ضرر وتسلب وترفع هذه النعم التي هم فيها ومن النعم التي يتقلب فيها الناس نعمة ما يا أخوان والله عند فقده يحصل ما يحصل من التعب عن الناس عند فقد ما والناس إذا كان موجودا بينهم المال يعبثون به ولا يبانون به يعبثون عبثا عظيما ويسرفون فيه إسرافا والعياذ بالله يرضي الشيطان الذي يدفع به عن العباد ويغضب الرحمن سبحانه وتعالى فإذا سُن عليهم تذكروا تلك النعمة أيام قلائل من قل على الناس يتعبون أملا أيام تعبوا جدا فعلى العباد أن يعرفوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم الظاهرة والباطنة نعم الله على قسمين نعم ظاهرة يراها ونعم باطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وماطنة قال قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قال محمد بن إسحاق بن يسار وغيره من أهل الأخبار نعم محمد بن إسحاق من أخبار من أهل السيار وسيرته جميلة ومن الذي فضل سيرة بن عقبة على سيرة محمد إسحاق الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن هو أول من كتب في الأخبار السير نعم أحسن موسى أحسن موسى بن عقبة أنا قلت محمد لا موسى بن عقبة أحسن فهو أول من ألف في سير نتقدم قال وغيره من أهل الأخبار كانت الأوس والخزرج أخوين لأب وأم فوقعت بينهم عداوة بسبب قتين فتطاولت تلك العداوة انظر قتين يحصل واحد وبعد ذلك قتله إن لم يرجعوا إلى رشدهم وإن لم يداخلهم حمية الجاهلية والعياده بالله بعد القتين هذا قتله إن لم يتحاكموا ويجلسوا مع بعض ويدخلوا بينهم أهل الرشد وهل الحل والعقد فإنه العيال بلا تعظم الأمور قتل ربما يدفع, يدفع ديته تدفع ديته أو يقتل بهذا الذي قتل هذا الأصل يقتل بهذا نفل الذي قتل لكن لا القاتل يهرب أو القاتل يأوي ويأرز إلى بعض الغبائن أخرى فيحمونه أو قبيلته ما ترضى تسلمه يأخي قاتل قتل ظلماً واعتدى على الناس ما له مسوق في القاتل أبدا ما له مسوق في القاتل فإذا بقميلته تحمي وتقول لا ما نسلمه ويحصل بعد ذلك إن لم يكن القاتل ابن عم القاتل يقتن ابن عم القاتل وذاك يقتن الثاني وذاك يقتن الثالث حتى يستفحل الأمر يعظم الشر بينهم هذا كله بسبب حمية الجاهلية التي تداخل العبادة فوقعت بينهم عداوة بسبب قتيل فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم عشرين أو مئة سنة. لا إله إلا الله مئة وعشرين سنة بينهم مطاحنات وبينهم حروب وبينهم سفك دماء وبينهم خوف في بلدهم وهم جيران وفي بلدة واحدة خوف شديد. ربما يص يعني يخرج إلا اللي في الليل أحدهم. لا يص يعني يخس سفرا. وإذا خرج في غاية الخوف أن لا يدرك ويقتل. ألي ما يحيا هذه الله تحت الأرض خير من أعلىها إذا بلغ الأمر بالناس هذا المبلغ أنه في غاية الخوف الشديد وهذا شيء قد جرب أنه ليس يعني يخرج أحد فعدوه على رأسه عدوه على رأسه هذا لا شك أنه مرارة فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم عشرين أو سنة إلى أن أطفأ الله عز وجل ذلك بالإسلام وألف بينهم برسوله صلى الله برسول محمد صلى الله عليه وسلم وكان سبب غلفتهم أن سويد بن الصامت أخى بن عمر بن عوف وكان شريفا يسميه قومه الكاملة لجلده ونسبه قدم مكة حاجا أو معتمرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد معثا وأمر بالدعوة وتصد له حين سمع به ودعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام فقال له السويد فلعل الذي معك مثل الذي معي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وما الذي معك قال مجلة لقمان يعني حكمته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها علي فعرضها عليه هذا كما ترى ما ذكر له سندا وجاء بعض الطرق مرسل لكن بعض فقرات يرى أحمد في سند حسن كما سيأتي قال ومن الذي معك قال مجلة نقمانة يعني حكمته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها علي فعرضها فقال إن هذا كلام حسن معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله علي نورا وهدى فتل عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه لم يبعد لم يبعده في معظم مصر فلم يبعد منه وقال إن هذا القول حسن إن هذا لقول حسن ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج قبل يوم بعاث بعد أن استفاد من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وما أتم المسير فلم يلبث أن قتله الخزرج قبل يوم بعاث فإن قومه لا يقولون قد قتلوه مسلم سويد بن الصامت ثم قدم أبو الحسير أيش عندك الحيسر أبو الحيسر ثم قدم أبو الحيسر أنس بن رافع وهذه الفقرة عند أحمد بسنة حسن إلى قوله أنهلك فلما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع رافع ومعه فئة من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاد يلتمسون الحلفة من قريش على قوم من الخزرج فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فجلس إليهم فقال هل لكم إلى خير مما, مما جئتم له فقالوا وما ذلك قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن لا يشركوا بالله شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتنع عليهم القرآن فقال إياس بن وعاد وكان غلاما حدثا أي قومي ما يعرم أي قوم ما يدلس ما يعرب أي قومي وأي تأتي حرف تفسير في لغة العرب مم. يا أبا عبد الله ما عندك يا أبا عبد الله ما شهر عندك صح أي قومي أي عم قل لا إله إلا الله عندك يا صادق صادق طارق نعم عندك يا طارق نعم حرف نداء أي قومي أي يا قومي أحسن أي قومي هذا والله خير مما جئتم له هذا ناصح هذا الرجل ناصح لهم أبو الحيسر أنس بن رافع ياسم معاذ نعم أحسنتم ياسم معاذ هذا والله خير وجود أهل الرشد في الغبائل ينفع الله به وجود طيشان وأهل الطيش هذا يحصل ضرر به عن القبيلة أجمع يكون فيهم أهل الرشد لكن ما يسمع لهم وليس لهم كلمة كلمة لأهل الطيش من الشباب الآن هؤلاء من الشباب المعربد فيحصل ضرر عن قبيلة كاملا, كاملا لكن لم يوجد أهل الرشد ولهم كلام مسموع يستفيد تستفيد القبيلة منهم، فلذلك ينبغي أن يبعد الشباب هؤلاء الطيش، حتى لا يحصل ضرر القبيلة بسببهم. قال هذا والله خير مما جئتم له، فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس. هذا أبو الحيسر، الله يسامحه. هذا الذي هو العاقل؟ إياس المعاد. فأخذ أبو الحيسر حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس. وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغيرها فلعمري لقد جئنا لغير هذا والعرب تقول لعمري يعني يجرونها على الألسان وليريدون بها, بها القسم يجوز يجزل أحد نقسم بعمره وإنما الله يقسم بما شاء من مخلوقات لعمرك إنهم في ستركهم يعمهون إنهم لفي سكرتهم يعمهون فلا عمري لقد جئنا لغير هذا فصمت إياك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة وكانت وقعت بعاث بين الأوس الخزرج وكانت وقعت بعاث بين الأوس الخزرج أي حصلت حدثت وقعة بعاث وكانت وقعته معاثة بين الأوسل خزرج ثم لم يلبث إياس أن أنهلك هذا الناصح فيهم ذهب الأول وهذا الثاني إياس المعاد الذي نصحهم أن هذا والله خير مما جئتم له نأخذ عن هذا الرجل ونستفيد منه ونرجع بخير أعظم من هذا الذي جئنا به أننا نريد نتحالف مع قريش على خصومنا هذا ما هو صالحنا قال فلما أراد الله عز وجل هذا الفقرة روها أحمد رحمه الله سنده حسن يقول محقق المسند فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب يعرض نفسه على قبائل العرب وهذا في بداية الدعوة قبل أن تقوى شوكة أهل الإسلام كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على قبائل العرب فلا يستهان بالقبائل يا أخواني إذا استقامت القبائل يحصل خير كثير على دين الله فإنهم ينصرون الدين وهم لهم ساعد قوي ولا بد للداعي إلى الله ينظر ساعدا وينظر ظهرا يحتمي به ينظر ظهرا وينظر ساعدا أما وحده ربما يستهان به ولو كان ما عنده لكن إذا كان معه ظهر يستند إليه فهذا أمر مهم رسول الله عليه نفسه عن الغبائل وذهب إلى المدينة لأجل هذا الأمر يقول له ساعد أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج إلى المدينة يقول له ظهرا يحتمي به وله ساعد يكون سببا هو الذي أيدت بنصري وبالمؤمنين فهؤلاء الصورون دين الله سبحانه وتعالى ويقوى بهم تقوى بهم دعوة ولا سيما إذا صلح حال الغبائل يقوى بهم الخير لكن صار في هذا الزمان إلا من رحم الله الدنيا مع من يعطيهم المال مع من, يعطي من أعطاهم فهم معه ولو على الشر يناصرون العياذ بالله فحال الغبائن لا يغفل فإن رسول الله لم يغفل هذا الأمر لم يغفله البثته بل بداية أمره يعتني بهذا الجانب ويعدد نفسه عن الغبائن فإنه إذا استقام حالهم حصل خير كثير على دين الله ولا يقال هؤلاء ما يبال بهم هؤلاء كذا موصي. لو استقام شيخ قبيلة فعَلَّابَهُ. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه عز زنبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر الذي لقي فيه النفر من الأنصار يعذب الناس على غلاء العرب كما كان يصنع في كل موسم. فلقي عند العقابة رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا وهم ستة نفر أسعد بن زرارة وعوف بن الحالث وابن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة ابن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالي يهود أمن موالي يهود قالوا نعم قال أفلا تجلسون حتى أكلمكم قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم من الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلع عليهم القرآن قالوا وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهودا كانوا معهم ببلادهم وكان أهل وكانوا أهل كتاب وعن وهم كانوا أهل أوثان وشر وكانوا إذا كان منهم شيء قالوا إن نبينا الآن مبعوث قد أضل زمانه قد أضل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم ولما كلم رسول, ولما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله عز وجل قال بعض من بعض يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه فلا يسبقنكم إليه لا يسبقنكم نعم فلا يسبقنكم إليه أي اليهود الأصل فلا الأصل يسبقونكم ثم حصل أنه حذف للنون بسبب الجازم ثم حذفت الواو لتقع الساكنين فصار يسبقنكم ولا إنس ألقاهم من خلق السماوات الأرض لا يقولون لكن هذه من غير جازم وهذه بجازم لكن لتوالي الأمثال وهذا لأجل الجازم فلا يسبقنكم إليه فأجابوه وصدقوه أسلموا وقالوا إن قد تركنا قومنا ولا قوم بيننا ولا قوم بينهم. إيش عندنا؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ ولا قوم بينهم العداوة. ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ولا غو كنوه. لا تقوم حتى ينظر هي واضحة لي. وعسى الله أن يجمعكم وعسى الله أن يجمعهم بكم وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك فإن فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك كلام جميل. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك وكذلك هم يعتزوا بدين الله. جلو على يحصل لهم عز وشرف. ثم صرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة تذكرواهم فلما قدموا المدينة تذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فش فيهم حتى فش فيهم فلم يبق دار من دول الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثناء عشر رجلا وهم أسعد بن زرارة وعوف بن معاد وعوف بن ابن عفراء ورافع بن مالك بن عجلان وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت وعبادة بن الصامت وينزيد بن ثعلب وعباس بن عباد وعقب بن عامر وقطبة بن عامر وهؤلاء خزرج وهؤلاء خزرجيون خزرجيون من سوي الخزرج خزرجيون وابو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعده من الأوس فنقوه فنقوه بالعقبه ونقوه فنقوه بالعقبه وهي العقبه الاولى فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه النساء على ان لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يزنوا الى اخري فإنه فيتم فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا وإن غشيتم وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذ فأخذتم بحدّه في الدنيا فهو كفارة له هذا من الأدلة من يقول إن الحدود كفارة والذي يظهر أنها كفارة المعصية هذه التي غشّيها الشخص كفارة لها هذا الذي يظهر على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول ليست بكفار الحدود الصواب أن الحدود كفارة للمعصر التي غشيها الشخص فإذا أقيم عنه الحد فهي كفارة له فهي كفارة له من ينظر لنا كلام من رجب يا أخوان في الحدود هل هي كفارة أم ليست بكفارة ما هو كلام من رجب كلام مهلح رحمه الله في البداية فإن ذكرت خلاب بينها العلم صحيح أن كفار التي اقترفها شخص، وإن غشيت فإن غشيتهم في البداية من ذلك فأخذتم فأخذتم بحده فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارتهم له وإن, ست وإن ستر عليكم فأمركم الله وإن ستر عليكم فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم قال وذلك قبل أن يفرم عليهم الحرب هذا يكفي أبداً. الحمد لله يكفي هذا وسمعت الله علم به صحة هذا هذا يذكر سيرة ولا شك أن كثيرا مما ذكرت من فقرات لها أصول في السيرة صحيحة نسي من عقب ما ذكر فيها قال الراغب أو قال باب قوله والذي يصوركم في الأرحام كيف يشار قال الراغب هو يصوركم بالأفضل حال، وفي موضع آخر قال صوركم وصوركم لأنه لاعتبار لا بالأزمنة في أفعاله وإن مستعملة الفاظ فيه للدلالة على الأزمنة بحسب اللغات وأيضا أيضا فصوركم إنما هو على نسبة التقدير وإن فعله تعال في حكم ما قد فرغ منه صوركم على حسب ما يظهر لنا حالا وحالا هل هذا صحي هذا مو صحيح فقول اعملوا فسير الله عملكم في المستقبل فسير الله عملكم فهذا مو صحيح أنه الاعتبار الأزمنة إلى آخر الله سبحانه وتعالى يخلق في الماضي وفي الحالة وفي المستقبل فالأزمة نوع معتبرة هو يدل على حدوث فعاع فعل كما يقولون يعني أن دلالة حدوث الفعل يدل على حدوث الفاعل هذا مو صحيح فمسألة الحدوث تفصيل لأهل السنة فيها تفصيل لأهل السنة فيها كما ذكر ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى فإن راد حدوث صفة بعد أن لم تكون فهذا باطل وإن راد من الله لا زال يخلق لذا يخلق يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى متى شاء جل وعلا فهذا ثابت فهذا ثابت إن أرادوا من الحدوث هذا أنه يفعل ما يشاء في أي وقت إن شاء سبحانه وتعالى فهذا ثابت فلعلهم يريدون في من مسألة الحدوث فيقولون ما يفعل في غير زمان وإنما هذا بالنسبة لنا أنه زمن ماضي وزمن مستقبل إلى آخره هذا صحيح. الراغب هذا ما يسلم من التأويل مثل هذا الكلام يدل على أنه عنده شيء من هذا فالله يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء جل وعلا ومتى هذا تدل على الزمان وهذا اعتقاد أهل السنة في أي زمن شاء إذن تجدهم في صفة الكلام يقولون يتكلم كلام من صفات داخل تحت النشيئة يتكلم ما تشاء بما شاء وهو صفة فعلية ذاتية فالصفة فعلية باعتبار أنه يتعلق النشيئة قال نرجو منكم لو تكرمتم بإعادة قراءة البيت في الحث على التغليل من مخالفة الناس طيب لا بس كتبه لقاء الناس ليس يفيد شيئا لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالي سوى الهذيان من قيل وقالي سوا الهديان من قيل وقالي فأقلل من لقاء الناس إلا فأقلل من لقاء الناس إلا فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي لأخذ العلم أو إصلاح حالي لأخذ العلم أو إصلاح حالي على هل يجوز أن نكون محرما لزوجة عمي أخالي لا. ما يجوز إذا لم يكن بينك وبينها غير ما ذكرت فلا يجوز أن تكون محرما لها إن إذا كان هناك رضاعة بينكم من هذه المرأة فهذا شيء آخر أما إذا كان بينك وبينها ما ذكر فقط باعتبار أنها زوجة عم وزوجة خال فلا فلست محرماً لها ألا ما حكم رد السلام؟ أخ سلفي سلم على أخيه السلفي فلم يرد السلام. رد السلام واجب. وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام واجب. حال الصحيح من أقواله العلم ابتداء السلام مستحب. ولرد واجب لهذا لهذا النص. وردوها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد واجب. والتحية بأحسن منه واستحبه فعلى هذا لا يجوز أن يسلم عليك أخوك وأنت لا ترد عليه السلام دون مبرر فإن كانت هناك معص ارتكبها فبينك وبينه باب النصح فإن لم ينتصح واحتاج لأن يهجر قليلا ويزجر فلابس أن تترك الرد عليه للمصلحة التي تراها في ترك السلام أو ترك الرد فإن رسول الله ترك الرد خمسين ليلة على أولئك الصلحاء هلال ومرارة وكعد رضي الله تعالى عنهم دي صلح رآها عليه الصلاة والسلام فإن كان أخوك السلفي هذا ارتكب ذنبا تراه يستحق بعد نصه وعدم استجابة للنصح وتراه يستحق أن يزدر بشيء من ذلك لا بس وإن كان غير مبرر فأنت آثم على علم ردك على أخي السلفي أو لهوى شيطان داخلك فأنت آثم لهجره ولعدم رد السلام للأمرين أنت آثم لهجره ولعدم رد السلام قال هل يجوز للرجل يسافر مع زوجة أخيه من منطقة إلى منطقة أخرى وإن كانت أكثر من مرأة إن كان سافر سافت سفر فلا فلا يجوز له هذا الشيء وإن كان في البلاد وركب معها كغيره والنساء سيرة منيئة سيرة منيئة بالنساء وركب معهم فيهزمه سفر من غير خلطة بهم يكون في الامام والنساء في الخلف والنساء في الخلف وأما إذا كان لصابت السفر فليس له أن يسافر بها ليس له أن يسافر بها إن كان داخل البلاد وركب معه مع غيرها وليس هنا كلطة فما فيه شيء ولم تكن هناك فتنة وتوقع فهو في غيره شرط الخلطة فإن رسول الله أراد أن يركب أسماء خلفه وكان جمع من الصحابة موجود وما فيه شيء من هذا الله منزلة الوالد كما تعلمون لكن تفادت الخلطة ما فيه شيء لأنه تكن هناك خلطة وفي داخل البلاد أما بها لا يجوز الآن هذا فيه تساهل موجود سافر بها ربما إلى جهات ويقول له زوج تأقيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء قال وفرأيت الحم قال الحم الموت الشر يأتي من جهة هذا القريب الذي ليس بمحرم يأتي من جهة هذا الرجل هذا درايع الفتن أمر من صميم الشريعة وهم, يحتجبون ب... فإن... وهم يحتج... يحتجون بأن الآية التي في الحجاب إنما هي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد صحيح هذا الكلام والله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابهم انظر لهذا العطل الذي يقضي المغايرة في لغة العرب قل لأزواجك وبناتك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنَا مِنْ جَنَابِهِنَ ثم العلة ذلك أزكى لهم العلة تبين أن هذا الأمر في أزراج رسول الله وفي غيرهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى لكم فع صوتك نعم حسنت ذلك أدنى لا يعرفنا هذه العلة تبين لهذا وهذا الآية الأخرى أزكى فهذا العلة تدل على أن هذا الحكم عام في الجميع وهذا الذي كان عليه العهد النبوي يخرجنا كالغربان هذا تدل على أنهما كنا يحتجبنا وعيشة تقول كنا إذا حادينا الرجال أسدلنا كنا بضمير الجمع يعني مع نساء غيرها ممن خرجنا مع أزواجهم حجا إلهنا سبحانك ورحمة الله, الله إلهنا سبحانك الله